أستوأ أقيموا الصحوف وحاذوا بين المناكب وسد الخلل الله أكبر الله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 طال الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Yum. Yeah. كُن فَلَا تَغْرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلَا تَغْرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ